ص ر ا ق الذين أنعمت عليهم غير المضوب غ عليهم و ل ا ا ل ض ا ل ي ن <تصفيق> الحمد لله الذي أنزل ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ي ن ذ ر بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما ك ف ي ن فيه أبدا و ي ن ِ ر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له م ن به من علم ولا ل آ ب ا ْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إ ِ ل َّّ م ْ ي ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ن بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أ َ س ْ ف َ ا َ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً الَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أم حسبت أن أصحاب الكهف و ا ل ر ق ي م كانوا من آياتنا ع ج ب ا إ إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آ ت ِ ن ا من ل د ن ك رحمة وهيء لنا من أمرنا ر ش د ا ف فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين ع د د ا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 وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لن ندع ومن دونه إلها لقد قلنا إذا ن ش ط ط ا هؤلاء قوم نتخذوا ا ا من دونه آلهة ل و ل ا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما ن ف ت ر ى على الله كلبا وإذ اعتزلتموهما و م يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشر ن لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم م ر ف ق ا و وترشم س ي د ا ط طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ َ ا غربت تقرضهم ذات الشمال وإلى غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل ل فلا تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقابوا وهم ركود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذ ر ع ي ب ا ل و ص ي د لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك ب ع ث ن ا ه م ليتساءلوا بينهم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 ف ا ل ي و ظ ا ر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه و َ ل ي ت ل ط ف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيان ا ر ب ه م أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لن ت ت خ ا عليهم م س ج د ا سيقولون ثلاثة الرابعهم ك ل ب و ب ويقولون خمسة سادسهم ك ل ب ه م ر ج م ا بالغيب ر ج م ا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم ك ل ب ه م والرب أعلم بعدهم ت ما يعلمهم إلا قليل فلا تمارفهم ي إلا مراء أو ظ ا ه ر ا ولا تستفتيهم ف منهم أحد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أيشاء الله وذكر ا ربك إذا نسيت وقل عسى أيهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزدادوا تسعة وللله أعلم بما لبثوله غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه موليه ما لهم من دونه م و ل ي َ ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا م ُ ب َ د ِّ ل َ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْزَحَةً وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ر َ ب َّ ه ُ م بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا طلبه عن ذكرنا والتبع هواه ولا تطع من أغفلنا ق ل ب ه عن ذكرنا والتبع هواه وكان أمره فرطا وقل َُ الحق َ من ربكم فمن شاف فليؤمن ومن شاف َ ل ي ك ف ُ ر فمن شاف فليؤمن ومن َ شاف َ ل ي ك ف ُ ر إنا َ ع ت د ن ا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيثوا ي ق ا ا ب ما إن كالمهل يشوي الوجوه بأس الشراب وساءت مرتفقا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ا ل ر َّ ج ُ ل َ ي ن ِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلَتَ الْجَنَّتَيْنِ أ ت َ ت ُ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كما له وأعز ن ف ر ا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ولما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولإرديت إلى ربي لأجدن خيرا منها لأجدن خيرا منها من ق ل ب ا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من ن ط ف ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أ ش ر ك ب ر ب ي أحدا ولو لئذ ا دخلت جنتك ق ل ف م ا شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منكما لو وولدا فعسى ربي أن يأتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ما أ ه ا غ و ر ا فلم تستطيع له ط ل ب ا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أ ح د ا ولم تقل له فئتان ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقاب و َ ظ ْ ر ب ل َ ه ُ م م َ ث ل ا ل ح ي ا ة ِ ا ل د ّ ن ي ا ك َ م ا إ ن أ ن ز َ ل ن ا ه ُ م ن إن ا ل س م ا ء ك م ا ِ ن أ َ ز َ ل ن ا ه ُ م ن ا ل س م َ ا ء ف خ ت َ ل َ ط ب ي ه ن َ ب ا ت ا ل أ ر ض ِ ف َ أ َ ص ب ح َ ف ي م َ ا ف أ َ ص ْ ب ح َ ي م ا ت َ د ْ ر و ه ا ل ر ي ا ح وكان الله على كل شيء مقتدراء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصارخات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاء و ي و م َ نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا كما خلتناكم أول مرة بل زعمتم أننا جعل لكم موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ ح ص ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرو ولا يظلم ربك أحدا و َ ي ِ ذ ْ ق ُ ل ْ ن َ ا لِلْمَلَائِكَةِ س ْ ج ُ و د ُ ل ِ أ د َ م َ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ ع َ ن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْذُونَهُ و َ ذ ُ ر ِ ي َّ ت َ ه ُ أ َ و ل ِ ي َ ا ء َ م ِ ن ْ د ُ و ن ِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ب ِ س َ ل ِ ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن َ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت م ت خ ل ا ل م ض ل ي ن وما كنت م ت خ ذ ا ل م ض ل ي ن ع ض د ا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقياً ورأى المجرمون ا ل ن ا ر ف و ا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها م ص ر ف ا و ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل م ث َ ل وكان الإنسان أكثر شيئ جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إ د ج ا َ ه م الهدا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم ُ ن ّ ة الأولين إلا أن تأتيهم صنعة الأولين أو يأتي يوم العذاب ق ب ل ا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومذيرين ن ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوه ا ب الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل ل ي د ح ض و به الحق واتخذوا آياته وما أنذره ز و ا ومن أظلم من من دكر ب آ ي ا ت ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إ ِ ن َ ا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ ي َ ف ْ ق َ ه ُ و ه ُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ض ُ ر ا ل رَحْمَةً ّ لَوْ ي ُ ؤ َ ا خ ِ ذ ُ ه ُ م بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ ا ل ْ ع َ ذ َ ا ب َ بل لهم موعد لين يجدوا من دونه مو ِ ل ا وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا ل م ه ل ِ ه م موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمل ا ل ب ح ر ن ِ أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ ا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَ وَمَا ف َ ا ت َّ خ َ ذ َ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا ج َ أ وَزَقَ ا ل َ ل ِ ف َ ت َ ا ه ُ آ َ ت ِ ن َ ا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَطِينَا مِنْ سَفَرِنَا ذَنَصَ ا بَأ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ف إ ن ي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر ع ج ب ا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما ق ص ص ا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 وكيف تصبر على ما لم تحط ب ه خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصلك ي أمرا. قال فإن ا تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذ ك ر ا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خ ر ق ه ا قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر ي س ر ا فأطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا َ ك ي ة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أ ق ُ ل ك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعده ا فلا تصاحبني قد بلغت من ل د ن ي عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبو ا أي ضيفه و ما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت ل ت خ ذ ت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك ب ت و ي لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أباه و مؤمنين فخشينا أي يرهقهما ط غ ي ا ن ا و ك ف ر ا فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة و َ ق ر ب ر ح م ا وأما الجدار فكان ل غ ل ا م ي ن ي ي من في المدينة وكان تحته كنز ا ل ه م وكان أبوهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أيبلوا أشدهما فأراد ربك أيبلوا أشدهما ويستخرجان زوما رحمة من ربك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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ح م ئ ة ه ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تختل ت فيهم ح س م ا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلو ج ز ا ء ن الحسن وسنقول له من أمرنا ي ص ر ا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحطنا بما ل د ي ه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوم ا لا يكادون يفقون قولا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 أتوني زبر الحديد حتى إذا س ا و ى بين الصدفين قال ا ن فخو ا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا فمستطاعوا ا ا أي يظهروه وما استطاعوا له ن ق ب ا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ر ب ي جعله دكا و ك ا ن و ع د ر ب ي ح ق ا و َ س ر ك ن ا ب ع ض ه م ي و م ئ ذ ي م و ج ف ي ب ع ض و َ ل ف خ ف ي ا ل ص و ر ف ج م ع ن ا ه م ج م ع ا و ع ر ض ن ا ج ه ن م ي و م ئ ذ ل ل ك ا ف ر ي ن ع ر ض ا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عباد من دوني أولياء؟ إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا.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 ف ح ب ط ق ت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي و ر س ل ي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ن ز ل ا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا